يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل حديثنا في الحلقة الماضية حول ما إذا شري النخل ونحوه وكيف تكون ثمرته المؤبرة وغير المؤبرة قال المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها اولا اختلف العلماء في ذلك فمشهور مذهب مالك جواز ذلك لأن لها عنده حكمة تبعية وإن أفردت بالعقد وعنه في رواية أخرى لا يجوز ذلك وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز قاله ابن قدامة في المغني ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك ثم قال وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها المسألة الخامسة إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها فلها ثلاث حالات الأولى أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاد وفي هذه الحالة لا يصح البيع إجماعا الثانية أن يبيعها بشرط قطعها في الحال وفي هذه الحالة يصح البيع إجماعا الثالثة أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع بل سكت عن ذلك وعقد البيع مطلقا دون شرط وفي هذه الحالة لا يصح البيع عند جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع في هذه الحالة وأوجب قطع ثمرة حالا قال لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فهو كما لو اشترطه وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزه وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار ومن ذلك ايضا ما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد فاطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق وعدم الاشتراط كما تقدم وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء وأرسلنا الرياح بصيغة الجمع وقرأها حمزة وأرسلنا الريح بالإفراد والألف واللام على قراءة حمزة للجنس ولذلك صح الجمع في قوله لواقه قال أبو حيان في البحر المحيط ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس كما قالوا أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض انتهى والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه بين تعالى في هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء من السماء وجعله إياه عذبا صالحا للسقيا وبينا ذلك أيضا في مواضع أخر كقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون وقوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناسية كثيرة إلى غير ذلك من الآيات والتحقيق أن اسقى وسقى لغتان معناهما واحد أسرى وسرى والدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه فانه قرأه بعض السبعة بضم النون من اسقى الرباعي وقرأه بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي ويدل على ذلك أيضا قول لبيد سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي قوله تعالى وما أنتم له بخازنين فيه للعلماء وجهان من التفسير كلاهما يشهد له قران الأول أن معنى وما أنتم له بخازنين أي ليست خزائنه عندكم بل نحن الخازنون له ننزله متى شئنا وهذا الوجه تدل عليه آيات كقوله من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وقوله ولله خزائن السماوات والأرض الآية ونحو ذلك من الآيات الوجه الثاني أن معنا وما أنتم له بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم أي لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وانا على ذهاب به لقادرون وقوله قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وقوله أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا فسلكه ينابيع في الأرض الآية إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته